اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد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 يا من لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء جل جلالك وعظم سلطانك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك واحد في علوه واحد في أسمائه واحد في كبريائه أنت أنت العلي فوق كل علي وأنت الكريم فوق كل كريم كل شيء خاشع لك وكل شيء قائم لك غنى كل فقير وعز كل ذليل وقوة كل ضعيف وقوة كل ضعيف ومفزع كل ملهوف من تكلم منا سمعت كلامه ومن سكت علمت سره ومن عاش فعليك رزقه ومن عاش فعليك رزقه ومن مات فاليك منقلبه اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا في من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 والسلامة من كل إثن والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وظمومنا اللهم وأعنا على ديننا بدنيا وعلى آخرتنا تقوى. اللهم أعنا ولا تعنا علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا الله اللهم واجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك راهبين لك مطواعين لك مخبتين لك أواهين لك منيبين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجره ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم فنعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم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 تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتلم بها شعاثنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتبيض بها وجوهنا وتزكي بها نفوسنا وتلهمنا بها رشدنا اللهم واجعلنا ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات اللهم إنا نسألك فواتح الخير وجوامع اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وظاهره وباطنه والدرجات العلا من الجنة اللهم أعطنا إيمانا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة اللهم هم اجعل أحب حبيب إلينا طاعتك وأبغض بغيض إلينا معاصياتك واجعلنا من الذين يسارعون في الخيرات ويدعونك رغبا ورهبا واجعلنا من الخاشعين اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم اغسل قلوبنا بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم إنا نعوذ بك من من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العداء اللهم واجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا اللهم واجعلنا ممن يحيى على كلمة التوحيد ويموت عليها واجعلها آخر كلامنا من الدنيا اللهم جنبنا وبنينا أن نعبد الأصنام اللهم جنبنا وبنينا أن نعبد الأصنام اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما ك فيه يختلفون إهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألوك رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فراجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا تائبا إلا قبلته ولا ولدا إلا أصلحته ولا عزبا إلا زوجته ولا محروما من الذرية إلا ذرية صالحة رزقته ولا أسيرا إلا فككته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولا نفسته فيها صلاح إلا وعنتنا على قضائها اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم أصلح شباب المسلمين وشيبهم ونساءهم وأولادهم وعلماءهم وحكامهم اللهم نور بصائرهم وطهر سرائرهم وردنا وإياهم إليك ردا جميل اللهم إنا نشكو إليك تكاثر الفتن وتعاظمها اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان وتضليل المضلين يا رب العالمين اللهم وفق المسلمين في كل مكان للتمسك بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم Amen. Yeah. على منهج سلف هذه الأمة الصالحين اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا راشدا يعز فيه أهل الطاعة ويعافى فيه أهل المعاصية اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم عز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر عداك عدا ودمر عداك عدا الدين انصر عبادك المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمتك ونصرة دينك اللهم وفق ولي امرنا لكل ما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وخذ بناصيته للبر والتقوى وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة اللهم وحبب اليه الخير وأهله وكره إليه الشر وأهله اللهم وانصرهم بالحق وانصر الحق به يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا رحيم يا رحمن بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا ذا المن والإنعام يا رحيم يا ودود اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا لا يخفى عليك شيء من أمرنا نسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال الخائف الضرير دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه وفاضت لك عيناه ورغم لك أن إلهنا وسيدنا زلت بنا عن سبيلك الأقدام وغرقنا في لجج المعاصي والآثام لمعروفك ترضنا ولبابك طرقنا ومن فضلك سألنا ها نحن ببابك واقفون ولثوابك مؤملون ولجناتك راجون ومن عذابك مشفقون من نقصد وأنت المقصود ومن الذين نسأله وأنت صاحب الكرم والجود يا مفرج الكروبات يا غافر الخطيئات يا قاضي الحاجات يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يأخذ بالجرير ولا يهتك الستر. يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة يا كريم الصبح يا عظيم المن يا عظيم المن يا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا نسألك يا ربنا أن تكتبنا من عتقائك من النار اللهم واجعلنا في هذه الليلة الشريفة المباركة من عتقائك من النار اللهم واكتبنا من عتقائك من النار اللهم تفضل علينا واجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم انظر إلينا في هذه الساعة نظر المرحومين اللهم انظر لنا في هذه الساعة نظر المرحومين المقبولين ولا تجعلنا من المطرودين المحرومين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتجاوز عما تخرق من المعاصي والآثام اللهم تجاوز عما تخرق من المعاصي والآثام اللهم وجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر اللهم وكتبنا ممن وفق لقيام ليلة القدر وناالما فيها من الثواب والأجر اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء بنعمتك علينا وَمُبْذُنُ ذُنُوبَنَا تَغْفِرْ لَنَا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ اللَّهُمَّ وَاخْتِمْ لَنَا شَهْرَ رَمَضَانَ بِغُفْرَانِكَ اللَّهُمَّ وَاخْتِمْ لَنَا شَهْرَ رَمَضَانَ بِغُفْرَانِكَ وَاجْعَلْ عَلَيْنَا بِأَفْضَلِ الْحُظُوظِ مِنْ رِضْوَانِكَ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا خَيْرَ مَا عِنْدَكَ بِشَرِّ مَا عِنْدَنَا فَأَنْتَ أهل أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم لا تكتبنا في هذا الشهر مما الرغمت أنوفهم اللهم ولا تكتبنا مما الرغمت أنوفهم في هذا الشهر اللهم وثبتنا على طاعتك اللهم وثبتنا على طاعتك ودينك بعد رمضان على الوجه الذي يرضيك عن اللهم بشرنا بروح وريحان ورب راض غير غضبان اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت على الصراط أقدامنا اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النساء اللهم إنا نعوذ بك من سخطك ومن النار اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر فبارك لنا فيه وإن قضيت بقطع آجالنا وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه، فأحسن الخلافة على باقينا، فأحسن الخلافة على باقينا، وجعل الموعد جنات النعيم، وجعل الموعد جنات النعيم، يا رب العالمين، يا من يستحي أن يرد أيدي عباده صفرة. يا من يستحي أن يرد أيدي عباده صفرا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان اللهم ما قصر عنه علمنا ولم تبلغه مسألاتنا من خير الدنيا والآخرة فإنا نرغب إليك فيه ونسألك إياه اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم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 يسر بن راشد الدوسري